فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ فَمَا أَكَاذُ اخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْبَى وَمَا أَمْرُكَ بِأَمِينِكَ يَا موسى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 من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرحني صدري ويسرني أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تريا في ذكري اذهبا إلى سرعون إنه طغى فقونا لَهُ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يخرط علينا أو أن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 إِنَّا قَدِ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَمَّا الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَا الْرَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ قُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزوادا من نبات شدا قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولى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 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سددا قالوا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وَلَ أُقَطْنِ أنَّأَيدَكُم أَُْلََكُمْ مِنْ خلِلَاف وَلَ أُصَلِّبَّكُم وَلَ أُصَلِّبًا نَّكُمْ فيِي جُل النق وَلَ تَعلم الن أيّونَا أَشَدُّ عَذااب وَأَبق قالَاونًاثِرَةَعَ م جأَن مِن البَناتِ والَّذ فَطَرَنَا فَقُض مَاعَن تَقاق إَِّ مَا تَقضهَا لِهِحياةَ إَّا آمََّ ببّنَا ليَفِرَ لنا خَقَاَنَا إِا آممََّا بِربِّنا لَغُفِرَ لناَا خَقَاانَ وَمَا أَكْرَتَن عَلَهِ مِنَ السّحْس واللَّهُ خَيرُ وَأَبَقَا إِهُ مَأتِ رَقبَع جَلِمًا فَإِنَّ لَ جَنا تو فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وَأَظَلَّ اللَّهُ عَنْ قَوْمِهِ وَمَا أَذَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ أَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صادحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قَالَ فَجَِّا قَدِفَةًَّا قَومَّكَ مِن بَعَدِكَ وَأَْوَلهُ مُ السَّامِرِ فَرَجَ مُ شَلَ قَوْي غَبَّانَ أَسِفَ قَالَ ي قَوْم أَلَ مِرعدِكُمْ رَبّكُمْ وَعدًا حَسَر أَفَطَالَ عَلَكُون عَ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَرَضٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِينَ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَلَفْنَا هَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى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 إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ مَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرُقُّ بِقَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَابِرِي قَالَ أَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَلِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا بَأْسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِذَا إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فيا من أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نحص عليك من أنباء ما قد سبقه وَقَبْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضْ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا قَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يوم ينفق في الصور ونحشون المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما اشأننك عن الجبال فقل يا سقفها ربي نشف فادغمها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يوم اذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات كن فلا تسمع الا همسا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 مَْ يعملل مِنَ الص الصَّادِ حاتِ وَهُوَ مُخْنِون فَلَا يَقَافْمُ غُلمَهُ وَلاَا عغْمَا وَكَذَلِكَ أَزَلنهُوقُم آلَ المغَضَ وَصَحوَفْنَا فيِيهِ مِنَ الوعيد وَصَعوفْناَاكِيهِ مِنْ الوعيد لعََّ ياتَّقُونَ أَْ يُحدِّث لَهُمذِقال فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك رحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فِإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَكُنَّا يَا آدَمُ مَنْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوا إِنَّ مَن كَأَن لَّا تَدْعَعُكِيهَا وَلَا تَعْرَى لا تضمع فيها ولا تضحى واسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أذنك على شكرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءا كوما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجمة فعشى آدم ربه فغاياه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهدطا منها جميعا من بعضكم لبعض عدو فإما يأتينهم مني هداه فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب ما حشرتني أعمى وقد كنت غصيرا قال كذلك أتتك آيات ما فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرص ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدنهم كم أهلتنا قبلهم من الخرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لغلهمها لولا كلمة سبخت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاشبع على ما يقولون وسفح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسفح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى عينى ما متعنا بهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك للصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نتركك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينكما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبيل لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُنْ مُتَرَبِّصًا فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى